قال اخترر الله على عباده صلوات خمسة قال يا رسول الله هل قبلهن أو بعدهن شيئا قال اخترر الله على عباده صلوات خمسة فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئا ولا ينقص منه شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدفلن الجنة والحج صحيح <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث فيه مشروعية السؤال عن الأحكام الشرعية التي تتعلق بتصحيح الاعتقاد وما يضاده والتي تتعلق بالشعائر التعبدية والصلاة والتي تتعلق بالمعاملات والحبوب لأن هذا السائل اتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه ثانياً أن الواجب على من جهل شيئا من أحكام دينه أن يسال عنه ثالثا الواجب على من آتاه الله علما أن ينشره وأن يبذله للمحتاجين إليه وكل الناس يحتاجون إلى العلم إذ لا حياة لأحد بدون العلم الشرعي رابعا أن هذا الحديث فيه حكم رئيسي وهو أن المفروض من الصلوات إنما هي الصلوات الخمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والإشهر على العدد والصفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم والأوقات وجميع الهيئات وما عدا الفرائض فهي إما سنن وواتب وإما نوافل مطلقة من نوافل الليل والنهار فالشنن الرواتب اكدها الوتر وركعتا الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على ذلك على الوتر وركعتي الفجر في الحمر والسفر وأمه تبع له في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أوترو يا أهل القرآن فإن الله وثرا يحب الوثر. وقال في ركعتي الفجر هي أحب من الدنيا وما فيها والصلان الراتبة. اثنتا عشرة ركعة قبل الفرائض وبعد الفرائض بينها النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل فقال أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين الفجر اثنتا عشرة ركعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يومه وليلته من غير الفريضة ثنتي عشرة ركعه بنى الله له بيتا في الجنة وهكذا كل ما طالت به الحياة وأدى هذه الرواتب فإن الله عز وجل يثيبه بهذا الثواب ولا يشتكثره أحد لأنما عند الله من الجزاء لأهل الإيمان والأعمال الصالحة أكثر مما يقدمونه من العمل وما بقي تعتبر نوافل مطلقة نوافل بالليل والنهار فمن في النهار صلاه الضحى من ركعتين إلى ثمان ركعات إلى ثنتين عشرة ركع إلى ما شاء الإنسان ما لم يأتي الاستواء اي يكون قائم الظهيرة فإذا استوت الشمس في وسط السماء يقف عن الصلاة لأنه من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وما بعد ذلك بعد الزوال إلى دخول وقت صلاة العصر الصلاة محبورة مشهودة صلي ما شئت من النوافل، وصلاة الليل من بعد العشاء، بل من بعد المغرب صلي ما شئت إلى العشاء، ومن بعد العشاء صلاة الليل إلى طلوع الفجر، صلي ما شئت ومهما تقطع، فالثواب عليها جزيل، وهي من صفات المؤمنين. وقال الله عز وجل في صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأشهاء هم يستغفرون وقال عز وجل فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أقفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وصلاة الليل فيها من البركة والخير ما لا يوجد في غيرها من النوافذ لأنها أولا بعيد المصلي عن الناس فيكتب الله له السلامه من العجب والرياء والمقاصد الأخرى فلا يبقى معه إلا مقصد واحد وهو رجاء رحمة الله عز وجل ومغفرته وخشية عقوبته عندما يكون في بيته خاليا نعم صدر. باب الزيعة على الصلوات الخمس. قال أصبرنا عمر بن منصور قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة الميزي عن أبي إدريسي الخولاني عندما نقول المفهوظة صدق هي الخمس صلوات ركعتين اللي هي صلاه الصبح واربع الظهر واربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء هذه هي الفضائل ما عداها ليس مفروضا وهو كما سمعتم لكن لا يكش الإنسان ويفرق ويتشاهد فتجد يقتصر عن الفرض ثم ينفر من المسجد لا يصلي نوا... رواتب ولا يصلي نوافل هذا نقص كبير لان اذا اكثرت من النوافل اذا اكثرت منها يجبر الله عز وجل منها النقص الذي يحصل في الفريضه والنقص في الفريضه حاصل مئه في المئه ولا يسلم احد يخرج بصلاته كامله لكن الناس يتفاوتون هذا يخرج بنس صلاته وآخر بثلثها وآخر بربعها وثلثها وسبعها ثمنها تسعة عشرها وربما يخرج بعض الناس ولا ثواب له من صلاته لأنه استرسل في الوساوس ودنياه ومخططاته فلا يدري كم صلى يركع مع الناس ويسجد مع الناس وقلبه مشغول في آفاق بعيدة فيخرج بدون ثواب لا درجة ولا 27 درجة ومن هنا وجب جهاد النفس على الخشوع في الصلاة استحضار عظمة الله تبارك وتعالى وأن واقف بين يدي الله تستشعر هذا وتتدبر ما تقول من قراءة ومن ركوع وسجود تشبيح تحميد تكبير دعاء تستشعر هذا وأنك تنادي ربك فإذا استشعرت هذا الموقف فإنك تستطيع تدفع وتاويت الشيطان حتى تخف يخف الضرر وإلا فأحسن الناس هو من يجاهد نفسه واما من يرسلها ويهملها في الافاق فإنه لا يدري كم صلى ولا يكتب له شيء اجر شيء من صلاته وإن أجزأته أدى الفرض أدى لا يستطيع أحد يقول له أنت ما أكملت صلاتك فاعد الصلاة لأن الخشوع سر بين العبد وبين الله تبارك وتعالى فمهما اكثرت أيها المسلم والمسلمة من الرواتب والنوافل وحافظت على ذلك يوم القيامة يمر للنقص في صلاتك فيجبره الله من نوافل صلاتك من النوافل ومن الرواتب يجبر الله الفرائض والنقص الذي لا بد أن يحصل فيها مئة في المئة من كل شخص ولا يصل من ذلك إلا الرسل والانبياء لأن قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى وحظ الشيطان قد أخرج من قلوب الرسل والانبياء ما بذي له حب في قلوبهم ولا في دنيا البشر لا تليمة لها فكم لهم الخشوع أما بذية الخلق فبين مستقل ومستكثر متفاوتون كما بين السماء والأرض والمفروض الجهاد للنفس واجب إذا دخلنا في صلواتنا نجاهد أنفسنا نستحضر بأن نواقفين بين يدي الله وأن نناجي الله في أول كلمة نبدأ بها فنقول الله أكبر نعرف معنى هذه الجمله بمعنى الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء وأقدر من كل شيء إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وجاء في الحديث إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في صلاته فإذا صليتم فلا تلتفتوا أي لا تلتفتوا بقلوبكم ولا تلتفتوا بجوارحكم لأن من الجفا أن تعلم أن الله ينصب وجهه لوجهك في صلاتك ثم أن تتأثر عن الله عز وجل وتلهو في دنياك ومخططاتك وكذا وكذا بل ربما تلهو في شيء لا علاقة له بدين ولا دنيا وذلك هو الخسران المبين هذا هذا وجب مجاهده النفوس حتى يأخذ الإنسان حبه من يعني إقبال الله عليه فلا ينصرف إذا علم الله منك حسن النية وأنك تجاهد نفسك وتدفع العدو الذي يوسف رحمة. وتم إقباله عليه وإن غفلت ولهوت وانصرفت بالقلب أو الجوارح تركك الله عز وجل ومن وكله الله إلى نفسه خسر وخاب باب على قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو مسير قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعه بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال أخبرني الحبيب الأمين أو بن مالك المشيعي. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فرددها ثلاث مرات فقدمنا أيدينا فبايعناه فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلام قال يا رسول الله قد بايعناك فعلام قال على أن تعبد الله ولا تشرفوا به شيئا والصلوات الخمس وأثر كلمة خفية ألا تسأل الناس شيئا والحجي صحيح وهذه بيع خاصة هذه بيعة خاصة من حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند هذه البيع. غير البيعه العامه التي هي بيعه الولايه بيعه خاصه على هذه الخصال الثلاث على هذه الأعمال الثلاث لجلاله قدرها اولا تصحيح الاعتقاد تحقيق التوحيد لأن التوحيد لا يتحدد إلا بترك ما يضاده وهو الاشراك بالله تبارك وتعالى فمن حقق التوحيد وتبرأ من الشرك والمشركين فهو الموحد حقيقة وقد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الممتع كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فتحقيق التوحيد تصفيته والاحسان فيه وترك ما يضاده من الشرك الاكبر والشرك الاصغر والشرك الخفي والموبقات الكبائر التي تخدش التوحيد وجميع المعاصي كذلك تخدش التوحيد فيتحقق التوحيد ويكمل التوحيد إذا اجتنب الإنسان الشرك بالله تبارك وتعالى واجتنب كبائر الذنوب التي هي الموبقات بايعوا على هذا الأمر التوحيد وعدم الشرك والثانية على الصلاة على إقامة الصلوات جمعة وجماعة كما أمر الله وشرع رسوله عليه الصلاة والسلام من الأوقات والكيفيات والهيئات للصلاة والعمل الثالث الاستعفاف عن حق الناس والاكتفاء بخدمة الإنسان لنفسه وهذه بيعه خاصة ولا يلزم من هذه البيعة أنه لا يحتاج أحد على أحد لا بل تلك بيعه خاصة بأولئك النفر فكان الواحد منهم إذا كان على فرسه وسقط صوته في الأرض وحوله الناس لا يقول لأحد أعطني صوتي ينزل ثم يأخذ صوته بيده ثم يركب لما لأنه بايع لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسالوا الناس شيئا لا خدمة ولا مادة وكما قلت هذا لا يدل على أنه لا يحتاج أحد على أحد من البشر في حدود ما يقدر ولا مانع للمشتاج أن يسأل طباء حاجته من إخوانه المسلمين وإعانته والنصيحه والمشورة وأي حاجة يحتاج إليها الإنسان من إخوانه لا حرج على أحد من أن يسأل شيء من ذلك. أصل يعني المسؤول لا يعطي إلا باختياره. من بُصِد لا يعطي إلا باختياره. إن كان في وسعه أعطاه فهو له، وإن لم يكن في وسعه يقول له كلمة المعروف. رزقك الله أغنيك الله سهل الله أمرك وكبر. بحسب جودة الإنسان هذا بحسب جودة الإنسان الذي تحتاج إليه وبحسب حاجتك أيها المستأجِر. ما في شيء أبدا خدمة. سبب. لا. يعني في اليوم ولا؟ لا في كل يوم وليله الله أكبر نعم وما عند الله أكثر. لا يستكثر أحد. لا يستكثر أحد أحد الأجر من الله ما عند الله أكثر من هذا وأعظم وأجل. إن أقل أهل الجنة وآخرهم دخولا له مثل الدنيا وعشرة أمثال هذا آخر أهل الجنة دخولا مثل الدنيا من يوم أنشأها الله وتعاثبت عليه الأجياد والملوك أدنى أهل الجنة له مثل الدنيا وعشرة أمثال فما بالك بأعلاهم منزله علاه لهم منزله الله في حقهم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يفعلون اشتغل يا نعم نقول فيا من الليل نعم تقوين مثلا تقرا قله والعدد رفعات زياده يعني هو نفس تقوين تطوير القراءه حسب حال الإنسان الأمر فيها مخير ان أكثرت القراءة أطلت في القراءة وقلت الركعات فالأجر كائن وإن كانت القراءة قصيرة والعدد الركعات كثير فالأجر كائن لا حرج لا حرج أن تعمل هذا أو تعمل هذا نعم نعم حدد أو أعدل أعدل العدد أعدل العدد وأفضلوا أن تصلي إحدى عشرة ركعة ركعتين ركعتين ركعتين ثم تتركوا واحدة سواء أقلت القراءة وأكسرت القراءه ويجود أكثر ويجود اقل نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال في سنة أبي داود باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا ثماد عن سماة بن حرب عن جابر بن سمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونفهما من السور والحديث صحيح وفجر الترميدي والمسائي محمد بن حالات للنبي صلى الله عليه وسلم حالات لأنه مشرع للأمة تارثا يقرأ في صلاه الظهر السرية بمقدار سوره ألف لام من تنزيل في الركعة الأولى الآن هذا بين بأنه كان يقرأ في الظهر بالسماء والطارق والسماء ذات, ذات البروج بحسب يعني ما سيستفى نعم خدثنا محمد بن عيسى خدثنا مؤتمر سليمان ويجيد بن هارون ومشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فرفع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة يعني تقدم بإسراد صحيح لأنهم حجروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدروها فقدروا الركعة الأولى في صلاة الظهر بمقدار ألف لأمين تنزيل السجدة والركعتين الأخرين على النصف من ذلك والعصر على النصف من الركعتين الأخرين من صلاه الظهر والركعتين الأخرين من العصر على النصف من الركعتين فراءة الركعتين الأوليين وهو دليل على أنه من السنه أيضا أن لا يقتصر على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، وإنما له أن يجيد ما تيسر من آيات أو صور نعم. فدسن مسدد، فدسن عبد الوارث عن موسى بن سالم، فدسن عبد الله بن عبيد بن عبيد قال دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشاب منا. كان ابن عبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشة هذه شر من الأولى كان عبد المنور بلغ ما أرسل به ومختصنا دون المات بشيء إلا بثلاث اتصال أمرنا أن نصبع الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزل في المارة على طرف صحيح هذه نهي عن ثلاث أشياء نهي عن الصدقة لأهل البيت عن أكل الصدقه وأن ينزع الحمار على الفرس لأن الفرس أرفع والانثى أرفع من الحمار، والأولى والأوخ... عن مشبغ الوضوء, المشبغ الوضوء. لأن الطهار شرط في صحة الصلاة نعم يجب قلنا يقول هنا أن أبي عبدات ما كان يرى الكراءة في الظهر الأصل أبي عبدات ما كان يرى الكراءة في الظهر الأصل لا بهم ما يراها مطلطا لكن ما يرى الجهر بها لا لا صلاة لمن لم يترى بفاتحة الكتاب سرية أو جهرية إماما أو مأموما أو منفردا لا سيء ما في السرية لا تسقط أبدا عندما دخلنا النصر اعيد اعيد الحديث فانا سليل الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ في الظهر والعصر فقال لا لا فقيل له فنعلم كان يقرا في نفسه فقال فامش هذه شغله من الاولى كان عبد المامون بلغنا ما انسى على قال أن ابن عباس رضي الله عنه كان يشك في القراءة في السرية تارثا وينفيها أخرى أي وربما أسبثها أي عما في هذه الرواية وعما شكه في, في الرواية الآتية وعما إثباتها فما رواه أيوب بن عناب العالية قال سارس بن عباس ما كره في ظهر قال هو إمام أقرأ منه بأقل أو أكثر قال قال هو إمام ثالثة. أمامك هو أمامك يعني القران أقل أو أكثر لا, لا. بد من القراءه في الصلاه ولا تجزي صلاه بدون ان يقرا المصلي فيها فاتحه في الكتاب ابدا وما زاد فهو من السنن المؤكده على الـ الـ الهيئه التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمةه فمثلا إذا قرأت فاتحة الكتاب في أول ركعة من صلاة الظهر قرأت معها شورة بحسب ما تيستغلك وبحسب حال المأمومين وكذلك كذلك في الركعة الثانية والركعه الثالثه والرابعه ان اقتصرت على فاتحه الكتاب صح ذلك وهو سنه وان زدت ايات او سور صح ذلك بشرط أن تكون اكثر من الركعتين الاوليين اقل اما صلاه بدون فاتحه الكتاب لا تجزي ولا يمكن ولا فعلها أحد فكلام ابن عباس هذا <تصفيق> طيب أيوة طيب. حدثنا زياد وأيوب حدثنا هسيم أخبرنا حسين عن عكيمة عن ابن عباس قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا وحديث هو وأخرجه أحمد عدم علمه أنه لا يدري لا يدل على جواز ترك القراءة في الصلاة وغاية ما في الأمر أن هذه الاحاديث الصحيحه تعتبر من قبيل المشكل الذي يفسره البين الواضح ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج ومن هنا أخذ العلماء أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن ان سقطت ما صحت الركعة ولو جاء بالركوع والسجود والقيام والقعود بدون قراءة فاتحة ما صحت منه الركعة لا فريضة ولا نافلة وهذا هو المبطوع بي. اللهم إلا في الصلاة الجهرية قالوا في الصلاة الجهرية بالنسبه للمأموم إذا لم يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية فاتحة الكتاب قالوا تحملها عنه الإمام وقد أمن على ذلك لأن الإمام يجهر وورد في الحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة ويأمن عليها المأموم وهذا قول ولكن الراجح أنه أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في حد الإمام وفي حد المنفرد وفي حد المأموم هذه اصناف المصلين إما امام وإما منفرد يعني يصلي وحده وإما مأموم يصلي بإمامه فلا بد أن يقرأ فاتحة الكتاب. هنا على بعد يعني ما على على بعد يعني ماشي ما يعني مستمر هذا الباب في, يقرأ في شكتات الإمام يعني إذا انتهى الإمام من سوره الفاتحه وسكت سكتة لطيفة يقرأ المأموم حتى ولو أكملها والإمام يجهر لا حرج عليه لا حرج عليه المهم أن يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها في نفسك يا فارشي اقرأها في نفسك فلا بد من القراءة